يعني نستنشق رحيق روحي مع بعضنا من خلال كلمة الرب الحية سلام الرب يسوع يشمل كل للناس في الغرفة مسيحيين ومسلمين ويهود وكل من كل لسان وشعب وأمة الرب يباري بحياتكم جميعاً نصلي ونبدأ على طول أبونا المبارك من أعماق القلب نشكرك يا سيد من أجل محبتك من أجل رحمتك نشكرك أيها الملك العظيم الذي ترفعنا أمامك وتجعلنا في حدقة عينك وتنقش أسماءنا على كفك نشكرك يا من تسورنا بنعمة خاصة من عندك بملائكتك تحيظ بنا نشكرك يا من تعطنا مقاما عاليا مقام البنوة نصرخ إليك يا سيدنا أبونا السماوي من أعماق القد نشكرك من أجل هذه النعمة بعد أن كنا عبيب يا سيد أعطيتنا أن نكون أبناء أيضا قددت أفواهنا وأعطيتنا نعمة أن ننطق باسمك العظيم القدوس اسم يسوع أعظم الأسماء الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص وهو في السماء الاسم المعبود نشكرك يا سيدنا نشكرك يا ملكنا نأتي إليك في دم صليبك كاملين وأبرار وأطهار لأنك يا سيد ألبستنا شخصك المبارك فأنت الذي قلت في كلمتك الحية أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح نشكرك أبونا المبارك أنك أعطيتنا هذه النعمة أعطيتنا هذه البركة أن ندعى أولاد أن نرى أمامك في ثوب القداسة والبرد والكمال مصليين أبونا المبارك من أجل هذه الفترة نعم يا سيد أن نقدس أفواهنا وأفكارنا بل ونقدس هذه الغرفة أيضا لك وتتقدس أفكارنا حينما نلتب حولك بل ونصلي يا سيد أن تتقدس الآن بيوتنا وأحوالنا وكلماتنا فلا نعود ننطق إلا بما يمجدك لا نعود ننطق إلا بما يعود بالمجد والكرامة لشخصك لاسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا أبونا المبارك بنشكرك لأنك أعطيتنا بركة أعطيتنا انتياز خاص أن نكون يا سيد جسور تصل كلمتك إلى كل مكان في العالم نشكرك على الأغلال التي تكسرها كل يوم نشكرك على القيود التي تسقط أمام محبتك كل يوم نشكرك أمام القلوب التي تحررها كل يوم نشكرك أمام المدن والقرى الصغيرة التي يصل إليها طوطك جديدا كل يوم من خلال خدامك من خلال أولادك من خلال التكنولوجيا من خلال كل ثاني يمجدك ويشكرك شكر خاصة اليوم يا رب أرفع أمامك كل, الأسو... كل الركب التي تنحني من أجل الخدمة أشكرك من أجل كل المصلين الذين يصلون من أجل الخدمة في كل مكان باركهم بركة خاصة من عندك يا سيد تغدق عليهم بركاتك الروحية ارفعهم يا سيد لأنهم يرفعون أولادك دائما في كل مكان طلب خاصة وخاصة جدا يا سيد من أجل كل الموجودين الآن في الغرفة كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها وصلي من أجل المسلمين من أجل المتحيين وصل من أجل اليهود أصلي من أجل كل ملة ودين أصلي من أجل أن الكل يتمتع بك ويعفر الحقيقية أصلي من أجل أن الكل يرث معك وفي حضرتك ملكك الأبدي يتمتع بشخصك وببهاءك وببريق عينيك نعيش مدى الحياة يا سيدي أصلي من أجل كل شخص موجود في وسطنا الآن حزين القلب أنت الفرح المطلق يا سيدي وصلي من أجل أن تفرحوا اليوم وأن يستمر فرحه ويستمد فرحه منك وصلي من أجل كل مريض مد يدك يا سيد واشفي لا يوجد طبيب أروع منك أيها الملك العظيم وصلي من أجل كل مريض من أجل كل مكسور من أجل كل مهزوم من أجل كل من هو مرفوض من أهله او في وسط شعبه او من الأصدقاء أصلي من أجل الجميع لا أحد يستطيع أن يصل إلى المنكسرين إلا أنت يا سيدي أنت إله الضعفاء أنت إله المرفوضين أصلي من أجل الذين يردهم في السجون او الذين يعذبون الآن بأي أنواع التعذيب وصلي يا رب أن ترفع المعاناة من الإنسان في كل مكان نحن نفتخر يا سيد أننا نرفع طلباتنا أمامك وأمام شخصك وأمام عرشك لأنه لا آخر ولا نريد أن يكون هناك آخر لنطلب منه ونصلي ونلقي باحمالنا عند أقدامك المباركة أبي السماوي أشكرك أباركك أعظمك نصلي أن تباركنا وأن تعطينا نعمة لنفهم كلمتك الحية لنخرج يا رب من هذه الجلسة وكلنا قد شبعنا من نورك من شخصك لا أحد غيرك يا رب يستطيع أن يشبعنا رافع هذه الصلاة يا سيدي أمامك بصلوات القديسين في كل مكان في السماء وعلى الأرض وعلى رأسهم الطباوية كل حين العزراء مريم رافع عن صلاتي بصلوات إخوتي وأحدائي في الروم الذين يصلون من أجلنا في كل مكان ومن أجل الركب المنحنية في كل مكان في العالم رافع عن هذه الصلاة يا سيدي بدمك الغالب القاهر الكريم الذي أريق على عوض الصريق ربي يسوع المسيح رافع عن هذه الصلاة بشفاعات روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها رافع هذه الصلاة يا سيدي من أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اسم يتوع اسم الخلاص اسم المجد والبركة والفداء لك كل المجد يا سيدي زعلنا أن نصلي كما علمتنا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا بالمسيح يسوع ربنا ولا آخر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أهلا بكم مجددا أحباء المباركين في هذه الفترة التي انا أكثر المحتاجين إليها خلال أسبوع مرهق وطويل وخلال تحضيرات كثيرة في مواضيع إسلامية لأن نلتقي مع رب البشرية مع الرب يسوع أعود فأقرأ ما تبقى لنا من الأصحاح الأول رب بارك حياتكم جميعا أحباء المباركين أنتقل لي أكمل ما بدأناه في الأصحاح الأول وصلنا إلى الآية رقم عشرة من الأضحاح الأول والأحباء اللي بيساعدوني على التكست ياريتم حبت الآياب من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مذبحي مجانا ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبلوا تقدمة من يدكم لأنه من مشرف الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب الاسمي بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود أما أنتم فمنجسوه بقولكم إن مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه قال رب الجنود وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم قال الرب وما العون الماكر الذي يوجد في قطعه ذكر وينزر ويربح للسيد عائبا لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي مهيض بين الأمم والصفح لله دائما أبديا أمين إذن الآن نلتقي مع الآيات الأخيرة من الأصحاح الأول من سفر ملاخي سفر ده في بركات كثيرة نذكرين إحنا سمينا السفر ده إيه الناس الصحية متذكرين سمينا السفر إيه سف الأسئلة البشرية الناس الفاكرة معنا وحنشوف كم من الأسئلة البشرية التي طرحت أمام السيد الرب بكل عنجهية وبكل قسوة أسئلة بشرية احنا بنسألة ما زلنا نسألة حتى اليوم نبدأ الآيات من فيكم يغلق الباب بل لا توقدون على مزح مجانا ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبل تقدما من يدكم يعني الكلام دا الباب هنا باب الهيكل اليهودي القديم من فيكم يغلق الباب سيدة رب أقول لهم كفى لا داعي أن يكون باب الهيكل بتاعي مفتوح اغلقوه يريد واحد فيكم يقوم ويأصل الباب ليه يا رب لأن المسألة أصبحت مظاهر شكلية لأن العبادة أصبحت عبادة شكلية عبادة ليس بالقلب بالجسد فقط عبادة حركات مجرد أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي ونعتقد أننا أكملنا العبادة ليست من القلب وإنما بالشكل فقط الأفضل اغلقوا الباب خلاص ما فيش حد يروح ويقدم تقدم ولا عبادة الموضوع لا يحتاج لا توقض على مسبحي مش عايز حد يوقض على مسبحي لأن العبادة أطبحت عبادة شكلية بالمناسبة كأننا نقف في ذات الطابور أيها الأحداث كأننا نقف في ذات الطابور وكأن الكلام يوجه لنا هذه الأيام حينما يقول السيد الرب لنا اغلقوا الباب اغلقوا الباب لأن في في البعض عنده عبادة شكلية في البعض بيعبد عبادة قلب في البعض بيأتي إلى هيكل إلى بيتي ليقدم عبادة حقيقية موجود وإلا لكانت الكنيسة ميتة ولكن نشكر الله الكنيسة حية فيها الأحياء ولكن للأسف فيها الأموات أيضا حطونا الآية دي من سكر الرؤية ليه عليك أن لك اسم أنك حي ولكنك إيه لكنك ميت ليه عليك أنا ما عليك ما أخذ عليك ماخد علي ايه يا رب ليك اسم أنك حي بس حي بين الناس بتأكل وبتشرب وبتشتغل وبتتحرك وبتكسب في نظر الناس انت حي لكن في نظر السماء أنت ميت تعرفوا روعة الرب الاله ايه الرب الاله واضح جدا ابدا ما بيطلبش الحال المايا لا يطلب الفتور ابدا بيقل لنا كده بص احسن تغلق الباب افضل مما تعبد عبادة شكلية وفاكر ان انا ممكن اكون يعني مبسوط بك او هتنمو انت في النعمة او في المعرفة لما بيقول له لأنك هكذا فاتر تسمع أن أتقيأك من فني ياه ممكن نوصل للدرجة دي ربنا بيقول للناس الشكليين مش عايزك تكون شكلي في عبادتك عايزك تكون حي فعار في عبادتك عايزك تكون بالقرض ليس باللسان فقط اللسان يسمعك ما يسبح القلب والضمير والسكر لسانك بيسمع جواك اللي جواك بيسمعوا اللسان لكن ما ينفرش البس يقول اللسان هو الشغال من فيكم يغلق الباب؟ تعالوا النهاردة نفكر التعبير ده ايه رأيكم؟ هنطلع بكذا تعبير النهاردة من اليوم بتاعنا نطلع بالتعبير ده النهاردة ونتذكره نذكر التعبير ده بيقولوا الرب للشعب قديما ومش عايزين نسمعه النهاردة خلاص كان زمان وانتهى من فيكم يغلق الباب لا عايزين نسمع صوت ربنا وبيقول تعالوا تعالوا الي سبحوا رنموا اريد ان اسمع صوتك افرح لما اسمع صوتك من فيكم يغلق الباب خلاص يا رب ده كان زمان احنا مش بتوع زمان مش هنسمع الصوت ده منك يا رب هنسمع انك انت فرحان من شعبك بل, بل مش بس فرحان من شعبك انت وسط شعبك شايفين المسيح له كل المجد بيقول ايه اذا اجتمع اثنان او سلاسة اكون في وسطهم مين فيكم مصدق ان المسيح في وسطنا الان مين فيكم مصدق ان المسيح الان الان في وسطنا يا هذا أنتو ناس أبرار أنتو ناس قديسين المسألة مش كده المسألة مش ناس أبرار ولا قديسين المسألة أنه صادق وأنه إن قال فعل وبدأ أننا اجتمعنا باسم المسيح فالآن هو في وسطنا لكن إذنه كيف يعني كيف انت واحد في الصين واحد في في اليابان وواحد في اوروبا وواحد في امريكا وواحد في الافريقيا انت ازاي يقول المسيح في وسطكم مسيحنا هو المسيح الكوني الموجود مع كل واحد فينا بصورة خاصة يجمعنا حول شخصه حول اسمه مسيحنا لا تحده المسافات ولا الزمان ولا المكان على الاطلاق اذا نعم هو غير المحدود وبالتالي نحن نؤمن الآن أننا لسنا فقط نفرح قلب الرب ولكنه الآن موجود في وسطنا طيب إيه رأيك طالما أنت مؤمن أنه موجود في وسطك ما ترفع قلبك دلوقتي ليه وقول له يا رب حررني من كل القيود كسر يا رب كل الأغلال اللي بتقيدني في النمو معك مش أنت مؤمن أنه موجود معنا؟ اتكلم معاه قل له يا رب حررني مش عايز اي قيد يربطني باي شيء لا يرضيك كثره الغي امحي مش عايز يرق انا واثق انك بتسمعني واثق انك استجبت لاني برفعت اسمك العظيم القدوس اذا من فيكم يغلق الباب ولا واحد هيغلق الباب لأنك إله تسر بالزبائح القلبية وها نحن نوقد أمام مجدك وأمام عرشك عبادتنا العقلية أمامك يا سيدنا كزبائح حية يومية نسبح اسمك ونباركك ونعظمك لأنك إله عظيم تستحق إلى الأبد اسمك عظيم يا سيدي في السماء وعلى الأرض كما في السماء كذلك على الأرض الفكرة الأخرى في هذا النص أيها الأحباء تحملوا وعيدا ليس فقط الرب يقول من فيكم يغلق الباب ولكن أيضا فيها نظرة أخرى من فيكم يغلق الباب بمعنى أنكم إذا استمريتم في هذه العبادة الشكلية ف انا سأغلق الباب سأهدم هذا الهيكل الذي تقدمون فيه هذه الزبائح الزبائح الشكلية هل حدث هذا مع اليهود؟ نعم حينما استمروا في عبادتهم الشكلية الرب سمح أن الهيكل يهدم تماما بيد نبوخة نصر وأخرى تماما أيضا بيد سيطس من يغلق الباب هنا المشكلة أيها الأحداث طيب نطلع بدرس إيه يعني من الموضوع ده نطلع بدرس مهم جدا إنه الرغم من خلال كلمته ينبهنا يحاول يرقزنا عشان نفوق عشان ننتبه وبيكلمنا مرة والاخرى لكن لو الإنسان استمر في عناده وفي محبته للخطيئة واستمر في رفضه وفي تجديفه على روح الله ولا يريد أن يستجيب مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية بعد كده يقول له خلاص أنا سأنتقل من هذا الهيكل وسأترك لك هذا المكان لوحدك تعدد فيه لوحدك انا مش موجود هنا طالما هذه العبادة الشكلية لن تتقدم أكثر من ذلك إذن من فيكم يغلق الباب بل لا تقدون على مذبحي مجانا ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود فاكرين المرة اللي فاتت قلنا كل التعبيرات اللي بتنتهي بتعبير قال رب الجنود يعني خلي بالك أنا متابع الموضوع ده وشايفك وأنا اللي بقولي الكلام ده وأنا اللي عيني عليك ومستنيك إنك أنت تتغير ليست لي مسرة بكم قال رب الجنود ولا أقبل تقدم من يدكم تعرف يا أخو أحيانا أحيانا بعض الناس بتحاول ترشي ربنا ترشي ربنا؟ أه تخيلوا ممكن نحاول نرشي ربنا أحيانا يعني ما قالت يا ربنا هادفع العشور بتاعتي هادفع النزور بتاعتي حامل حدي الفقراء هادفضق يا رب هتكون راضي عني هتكون راضي عني يا رب ليه لان انا بتصدق وبعمل بعمل الحاجات دي فانت بتحاول تشتري رضا الله تحاول تشتري رضا الله احيانا بنعمل كده ولا لا احيانا بنعمل كده احيانا بننسى نفسنا وبنحاول نشتري رضا ربنا عننا بعمل بنعمله او بفلوس بنقدمه وننسى ننسى أن الرب قال في كلمته الحية يبني اعطني مالك ولتلاحظ عيناك طرقي قال كده الله أنا غلطت في الآية يبني اعطني بيتك ولتلاحظ عيناك طرقي برضو الآية غلط يبني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي ده العيزة ربنا بيطلب القلب مركز المحبة مركز المشاعر ده اللي بيتكلم عليه ربنا حيث يكون كنزك هناك يكون ايه قلبك ايضا واخدين بالكم من الحيثة دي حيث كلمة دي قالها الرب يسوع المسيح في الموعز وعالجبل دلوقتي عايز نسألك سؤال اكيد انت عايز ايه كنزك صح كلنا عايزين نشوف ايه الكنزة بتاعنا طب ايه في جملة بسيطة جدا كل واحد فينا ممكن يعرف كنزه تحب تعرف كنزك بسيط ايه الموضوع اللي شاغلك ايه الموضوع اللي اول ما تصحى من النوم يبقى هو اول شيء بيقتر على بالك ايه الموضوع اللي بتفكر فيه طول ما انت قاعد طول مصاحي طول مناين هو ده كنزك هو ده كنزك اذا كان المسيح يا مختنا يبقى ده كنزنا عرفت كنزك ايه اكيد كل واحد فينا عرف كنزه ايه اول ما تصحم للنوم ايه الموضوع اللي بيشغلك ايه الموضوع اللي انت يعني مستعجل عليه اللي مش مستني اللي عايز تخلص بسرعة تعمله هو ده كنزك حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا كلام رائع كلام موزون كلام تحثوا وتعيشوا كلام المسيح له كل المجد إذن بنشوف هنا من فيكم يغلق الباب لها بعدين البعد الأول فيه بيشر العبادة الشكلية والبعد الثاني إنه يمكن هو بذاته أن يغلق الباب كما أغلق من قبل أبواب في مرات عديدة إذن هذه هي الآية الأولى عشرة بل لا على مسبحي مجانا ليست لي مسرة بكم ياه تخيل لما واحد بيحبك ولا كان مش مبسوط منك بتوجع مش كده بتوجع كتير خالص طيب لما يقول ربنا ليس لي مسرة بكم ليست لي مسر بكم دي بتوجع أكثر لأن ذا اللي بقولها مين دا صاحب القلب الكبير المحبة كله الله محبة بقول أنا مش مصود لنكم ليس لي مسر بكم ننتقل إلى الآية 11 لنا مرتبطة بالآية 10 فإن كنتم أنتم الشعب والأمة التي تعرفني في القديم كأمة إسرائيل وأنتم تقدمون عبادة شكليا فالآن لا تعتقدوا أنكم فقط الذين تقدمون زبارح وتقدمات لإسمي فالآية حدا شرئة لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها إسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة لأن إسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود حتة الأمم دي أصلها بتوجع بتوجع الشعب اليهودي بصورة خاصة الأمم دول وتن دول بأدي دول أصنام دول مرفوضين منك يا رب إزاي هنا من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم يا الله في أفراد عبر التاريخ ما هماش يهود لكن كانوا جبابر في معرفة الله بنشوف واحد زي أيوب أيوب ليس يهودي أيوب أدومي. أدومي ولكنه كان يعرف الله وكلنا سمعنا عن أيوب والوحي الإلهي في العهد الجديد قال سمعتم بأيوب ورأيتم عاقبة الرب له حتى العهد الجديد استشهد ب أيوب الأدومي واحد زي ملشي صادق اليابوتي ولكننا أيضا سمعنا في العهد القديم والجديد عن ملشي صادق وعن مكانته إذن من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم في الماضي ولكن هذه أيضا لها ضعد نبوي في البعيد عن شخص المسيح حينما ستجسو باسمه كل رب في كل أقاط الأرض خاصة هذه الأيام أيها الأحباء التي أشكر الرب من أجلها كثيرا جدا أشكر الرب أنه أعطانا حياة وعمر نعيش النهاردة الأيام دي ونشوف من كل أمة ولسان وشعب يسبح المسيح ويتجب باسم المسيح ويصلي بكلمات من روح المسيح هذا امتياز هذا صخر إيه من مشرق الشمس لمغربها اسم عظيم بين الأمم دعوني أقول لكم من خبر الشار أيها الأحباء كلنا أمم تاني تاني خلينا نفرح كلنا أمم فيكم يهودي موجود هنا فيكم يهودي متنصري في كبلي واحد كلنا أمم فينا الكلداني والأشوري والسرياني والفنيقي والقبطي وال... وال من كل أمة والثان إذا ده كلنا أمم سهلا كلنا أمم ومن مشرق الشمس إلى مغربها أصبح اسم المسيح عظيم بين الأمم بيننا نحن هذا هو البعد النبوي أيها الأحزاء هذا هو البعد النبوي والآن في كل مكان يقرب اسمي بخور وتقدم طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود مش بس في الماضي لما شفنا بعض بعض الأشخاص في الماضي لا لا, لا البعد النبوي ليها ليه, ليه بعض عظيم جدا البعد النبوي في البعيد اللي هو بيتحقق فينا وفي أجدادنا الذين حملوا إلينا الإيمان إذن الرب يقول كأنه يقول في الآية 11 بيرد بيها على الآية رقم 10 لا تقول أنه لا يوجد غيركم يقدم قرابين طائرة إن كنتم تعتقدون أنكم الشعب الذي تعرفون اسمي الآن ولكنكم يجب أن تعرفوا أنكم تحتقرون اسمي ويجب أن تعرفوا أنه يوجد غيركم من يعبدني من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم اسمي عظيم بين الامم كل واحد كده افتره حابب انه يردد التعبير ده يسوع اسمك عظيم يسوع اسمك عظيم يسوع اسمك عظيم لا يوجد اعظم من اسمك ايها السيد اسمك عظيم ايها الملك لا في السماك ولا على الأرض أمين خذ قوة يا أخوة لما بتقول اسم يسوع بتكتسب قوة بل الكتاب بيقول كده الكتاب بيقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع بل أنت لو في حرب روحية بس أعمل كده يسوع يسوع اسمك عظيم ليتمجد اسمك يسوع أعظم الأسماء يسوع يهوى يخلص ردت اسم يسوع ينسحق أمامك الشيطان ويهرب لا يستطيع أن يثبت أمام اسم الجلالة لا يستطيع أدي إيه إحنا أقوياء يا إخوة أدي إيه إحنا مدججين بأسلحة أسلحة ضد عدو الخير ضد الشيطان يعرفك ويسوع يكذي انك تقول يسوع بس يهرب ويرتعد من امامك جنود الشر الروحية بس مش هنرددك الامم باطلا لا هنرددها بعمق بقوة بايمان من محشر ابن الشمسي الى مغربها اسمي اسمي شايفين الغاضي يصير دائما بقول ايه اسمي اسمي اسمي طيب انت اسمك ايه انا اسمي مسيحي طيب ومسيحي دي جاي من ايه جاي من المسيح ها؟ الذي دعيت ما علينا فانا لما اقول انا مسيحي انت كنتني للمسيح اعظم اسم فمن مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم طيب ايه رأيك انك اصبحت سفير هذا الاسم ارايك انك اصبحت سفير هذا الاسم تحمل هذا الاسم يخلع عليك هذا الاسم تنتمي لإله هذا الاسم ايه ده دا؟, دا احنا كانا اولاد ملوك ولا احنا بذردد كلمه بس لا احنا اولاد ملوك احنا ملوك عفوا اولاد ملك ملك عظيم المسيح ملك الملوك ورب الارباد احنا ملوك يا اخوة دعونا لا نفرغ الكلمة من محتواها ونقولها وبس لا خلونا نعيش الكلمة لما تقول أنا ملك أنت ملك أنت فعلا ملك أنت فعلا ابن ملك الملوك ورب الأرباب إذن كلمة الأمم التي كانت تزعجهم الآن نحن الأمم نحمل هذا الاسم اسم الجلالة الاسم العظيم في الوقت الذي كان يعاتفهم على تقصيرهم في الخدمة تقصيرهم في العبادة والتسليح يقول لهم في الاتجاه الآخر هناك شعوب من أمم ستعرفني وإن كانك من يعرفني وفي كل أمة هناك من يقدم لي تسجحة تقدم بخور قربان إلا أن البعد النبوي هناك الأمم التي ستأتي إلي وتسجد باسمي اسم يسوع له كل المجد ألم يقل الوحي الإلهي حطونا الآية دي حطونا لأنه ده البعد النبوي اللي, اللي نصيبنا إحنا نصيب كل واحد فينا ألم يقل بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم التاني الحتة دي، إزاي قيلت الحتة دي لليهود كيف قالها يهودي بالوحي الإلهي ده لو واحد على كيفه بالمناسبة الحتة دي بيخوتي ابدا لو على كيفها يعني لو يكتب على كيفه لو سيكتب الوحي على مذهاده لا يمكن يهودي عدا يكتب في الوحي الإلهي بيتي بيت الصلاة لجميع الأمم لجميع الأمم يا رب آه لجميع الأمم. لكل الناس لكل الشعوب لكل واحد وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوبا بيتي بيت فلا يدعى لجميع الأمم وأنتم من أنتم أنتم اليهود أنتم أصحاب البيت جعلتموهم غارة لصوص بس بيتي لكل الأمم ودي نبوة في القديم بس ازاي تكون نبوة في القديم والشعب فقط شعب يهودي وده رد على مين على الناس اللي لسه مش فهمة او الناس اللي بتكادر وبتقول ان المسيح بس جاي لليهود ده الناس اللي لسه ما تعرفش آل اثباء اهد النبوة مكتوبة عن المسيح انه به وبخلاصه سيكون البيت بيت الرب لجميع الامم وذلك نشوفه النهاردة شوفوا في الصين النهاردة اكثر من 100 مليون صيني بيعرفوا المسيح وبيعبدوا المسيح ومسيحيين اكثر من 100 مليون صيني كوريا الجنوبية اعداد هائلة جدا 70% من الشعب تاب البوزية واعتنق المسيحية إزاي يعني يكون جاي لليهود ثم للناس دور إيه يعني إذن اللي بيكابر طبعا طبعا يا أخي ابو نصر ده مش خبر أكيد ده حقيقة معروفة تستطيع أنك تتفحطها بكل سهولة يعني إذن الفكرة الأساسية لازم يفهم شخص المسيح طبيعة المسيح رسالة المسيح لجميع الأمم ها هي النبوآت تتكلم فإذا سفر ملاخي له بعد نبوي هام جدا بخصني أنا وإنت يا أممي اللي كلنا أمم اللي كلنا أمم بيقول لنا إيه لأنه في الآية رقم 11 من الأفطاح الأول من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمه طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود في كل مكان بيتي بيت الصلاة لجميع الأمم حطونا كذا الآية من مزمول 22-27 نات الشاطرة السريعة كذا لأن الآية دي مهمة جدا تفق في ذات الخانة وفي ذات المفهوم الذي نتكلم فيه مزمور 22 27 خليني أنا أستحكينا معكم برضو بيقول إيه فيها وتسجد قدامك كل قبائل الأمم ثاني ثاني الآية دي وتسجد قدامك عفوا 27 22 تقريبا 27 22 طائح كده هي دي تذكر وترجعوا إلى الرب كل أقار في الأرض وتسجدوا قدامك كل قبائل الأمم هي دي خلوا بالكم خلوا بالكم أيها الأحباء اللي بيكتب الكلام ده يهودي يهودي اللي بيكتب الكلام ده بالوحي الإلهي انتوا أخذين بالكم من كلمة يهودي اللي أنا بقوله وأخذين بالكم إنه يهودي بيكتب تسجد قدامك كل قبائل الأمم؟ يعني ده لازم بالوحي الإلهي بقى ما ينفعش واحد يهودي ويقول ان كل قبائل الأمم ستسجد للرب هو بيعتبر الأمم دول إيه؟ بيعتبرهم وثنيين ما يعرفوش ربنا فلا يتكلم عن إنه ترجع إلى الرب كل أقاط الأرض وتسجد قدامك كل قبائل الأمم أشكرك يا رب إنك افتقدتنا بمراحمك وها نحن أيضا من الأمم نسبحك ونباركك نتفرس في وجهك وفي جمالك ونشكر عظم عطيتك لنا في المسيح تذكر وترجع إلى الرب كل أقات الأرض وتسجد قدامك كل قبائل الأمم والآن سؤال لكم أيها الأحباء دمز مرقم كام؟ مزمور رقم كام ده اكتبوه لي كده 22 وده مزمور ايه 22 ده ده مزمور ايه مزمور الصلب ها؟ ده المزمور اللي بدأوا المسيح وهو على الصريب بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني وختمه بكلمة قد أكمل اللي موجودة قدامكم قد فعل آخر كلمة المزمور من كلمات المسيح على الصريب بدأ بالمزمور ده إلهي إلهي لماذا ترفتني ثم ختم بالمزمور قد فعل قد أكمل أكملك كل شيء وهل ده يضيف شيء إلى المفهوم هل ده يعني الكلام اللي قلناه إنه ده مزمور الصلب حيضيف شيء جديد لا يضيف أشياء كثيرة لأنه مزمور الصلب الصلب الصليب المصلوب الذي به فتسجد كل الأمم وكل قبائل الأرض ستأتي إلى الرب ثاني كل قبائل الأمم التي تسجد إذن نحن في مزمورة صل ستسجد من خلال هذا العمل الإلهي من خلال هذا العمل الإلهي تذكر وترجع إلى الرب كل أقاس الأرض وتسجد قدامك كل قبائل الأمم لأن الرب لأنك للرب الملكة وهو المتصلت على الأمم وده اللي حصل معنا احنا الأمم هو إحنا أجينا للرب إزاي من خلال الصلب والصليب والمصلوب صح واخدين بالك الأمور مرتبطة بعضها إزاي الكتاب المقدس لحمة واحدة إزاي مرتبط مع بعضه إذن نرى هنا أيها الأحبان ونحن نقرأ في ملاخي واحد حداشر أنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسم عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب الاسم بخور وتقدم طاهرة لأن اسم عظيم بين الأمم قال رب الجنود قبل ما تيذ الآية بي عادي نطلع بيها من مفهوم إيه رأيكم مفهوم حلو خالص مفهوم روحي سامي جدا خلوا بالكم الآية بتقول ايه في كل مكان ثاني ممكن تركزولي على التعبير ده في كل مكان يقرب لإثني في كل ايه رأيك تكون انت في مكانك بتعمل كده وتحسب في هذا التعبير في كل مكان يقرب لإسمه فيكون كل واحد فينا في مكانه هو بذاته قربان هو بذاته قربان مين فيك يحب يكون قربان إذن يكون قربان هقول لكم بس مين فيك يحب يكون قربان للذي سبق وصار قربانا لاجلنا اعطي السكر انك بتقدم شيء لا انت ب... انت ما بتعملش حاجة لما بتكون قربان احنا في الحقيقة قربان لذلك الذي صار سابقا لاجلنا قربان على عود الصليب قدم ذاته ازاي بان نكون قربان تعالوا نشوف في رسالة رومية استحوا معايا رسالة روميا وأقول لكم بالضبط الآية كام والأصحاح كام نشوف مع بعض في روميا 12 وأنا هعراركم روميا 12 من الآية الأولى فأطلب إليكم أيها الإخوة برقفة الله أن تقدموا أجسادكم ذريحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية إيه ده الكلام ده إيه الكلام العجيب ده ثاني ثاني الآية فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية يعني كل الكيان كده كل الكيان بالقلب والفكر والضمير والجسد بكل أعضائه يكرر للرب فنكون زبيحة حية كلنا على بعضنا بس ده صعب, صعب بس مش مستحيل لان ليس انت الفاعل ولكن الفاعل الروح المسيحة الذي فينا الروح القدس المهم مش في الموضوع طعب ولا, ولا ولا سهل المهم في الموضوع كله عارف ايه, عارف ايه في المهم في الموضوع كله انت عاوز ولا لا بس انت عاود قل له انا عاود يا رب واسيب له الموضوع هو خلي ده انشغالك خلي ده كنزك خلي ده الكنز بتاعك اللي انت مشغول بيه ليل ونهار خلي ده كنزك في صلاتك خليه الكنز بتاعك وانت بتصلي كده يكون ده موضوعك ده هدفك انك تذكر الموضوع ده في صلاتك كل يوم يا رب أريد أن أعيش لك وحدك أريد أن أكرر ذاتي لك وحدك نفسي عايش ليك يا رب قل له كده وطلع من من أعماقك يعني. خليها طالة صادقة وثيب الباجة عليك بس تقدر ما تقدرش الصعب بتاع لدني شغلك شغلك انك تصلي وتحط الموضوع قدام عينك وتطلب بصدق وثيبه هو بعد كده يعطيك القوة لكي ما تعيش له وحده بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم إذن ننتقل إلى الآية رقم 12 بس مش قبل ما أنبدر على الحتة الأخيرة في 11 الحتة الأخيرة في 11 بيقول وفي كل مكان في كل مكان خلاص كل واحد فينا في مكان ويحاول يكون إيه الزبيحة حية ومرضية ماشي يا اخوة كل واحد فينا في مكانك في مكانك قوني انت كده سيب الناس التانية احنا مش مش مسؤولين عن الاخرين لكن انا مسؤول عن نفسي ننتقل الى الاية رقم 12 اما انتم فمنجسوه بقولكم ان مائدة الرب تنجست وثمرتها محتقر طعامها وقلتم في 13 ما هذه المشقة وتأفقتم عليه قال رب الجنود وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدم فهل أقبلها من يدكم قال رب الجنود طبعا بحالة حالة متدنية في العبادة حالة فعلا سيئة جدا ازاي اعتبروا عبادة الرب مشقة عارفين ليه اعتبروها مشقة عارفين ليه لانها كانت فرود لانه فرض وعليه اللي يكمل الفرض بس في المسيحية مش فرض ما حد بيفرض عليك تصلي ولا حد بيفرض عليك تصوم ولا حد يفرض عليك تتصدق ولا تتعبد دي حاجة ده قانون اسمه قانون المحبة الالهي ده حاجة بينك وبين ربنا لما بتعمله بتعمله انت حابب تعمل كده خلوا بالكم تعتبر مشقة حينما تفرض على الآخرين وحينما هو هي سلسلة مربوطة ببعض وحينما تفرض على شخص تفقد قيمتها الروحية ما خلص أصبح حركات أشياء أنا هاملة مش ده حقق خذوا بقى ما تكلمنيش بعد كده صلاة العصر صلاة الصبح صلاة العيشة فرض هذه نبديناك الفرض التاع ما تكلمناش ثاني بعد كده إذن حالة سيئة وصل الشعب في القديم حينما اعتبروا عبادة الرب مشقة لأنها فرض عايز أجر اديني بداه أنا ديتك اديني خائب ثاني. خائب ذلك الإنسان الذي يعتقد أنه حينما يقف في صلاته يعطي الله أي شيء ثاني ثاني حقولة خائب ذلك الذي يعتقد انه حينما يقص في صلاته انه يعطي الله اي شيء وكلام ده للمسيحي اللي بيفكر كده ولليهودي والمسلم وكل شخص عنده اله لو درب قولك فانت انسان خائف جدا تعلمنا ويعلمنا الوحي الالهي اننا في الصلاة نأخذ لا نعطي صح زى احنا في الصلاة بنقف كده ونفتح يدينا وبنتكلم مع ربنا وبنقول له اهي يا رب يدينا فاضية احنا بجيين نديلك حاجة اصلا ما عنديناش حاجة نديها عندين ايه ندبولك احنا اصلا احنا فالحين يدينا هي فارغة فاضية ونقف امامك يا سيد بقلب منكفر خاشع خاضع نطلب فقط رضاك مش عايزين شيء المصلي المصلي الشاطر اللي يطلع هذا وعرف ياخذ عرف ياخذ ياخذ قوة ياخذ حماية ياخذ نعمة ينمو في صلاته أسماء الصلاة تنمو تكبر ده الشاطر اللي يطلع من حضرة المسيح وقد خلع المسيح هيبته عليه تاني شاطر اللي يكون في حضرة المسيح ولما يطلع من حضرة المسيح عشان يطلع لشغله ويرح يشوف حياته يأخذ هيبة المسيح عليه يكون إلهك خلع هيبته عليك موسى لما قعد في الجبل نذر من الجبل وشه شكله إيه قولوا لي موسى لما نزل من الجبل شكله حاط في ايه وشه ولا كان واخد باله ولا انت حتاخد بالك لكن الاخرين حياخدوا بالهم ده كان موسى اول ما شفوه خافوا منه قالوا له لا لا لا غطي غطي وشك ده مش اله موسى ده موسى ايها لا حباء انا اصلي انتصل هذه الكلمات الي اولا لاني في اشد الحوج لها وأصلي أن تصل إليكم نفسي المفهوم اللي أنا فاهمه يوصل أكتر مما نفاهمه ده نفسي أنا ده مناية في حضرة المسيح لابد أن نأخذ من المسيح صلي وما تقومش يعني خلوني أقول بأسلوب آخر أحيانا الوحد يكون جواه في نوع من القلق من الألم طيب اركع وما تقومش قول لي يا رب انا مش عايز اقوم شيل الغمة دي من قلبي مش عايز اقوم من قدامك لحد ما حس ان فيه سلام جوايا تبقى شاطر لو عملت كده ما تتحركش من مكانك ما تسيبش مكانك وانت راكع قدام سيدك قبل ما تاخد اللي انت عايزه قبل ما انت تاخد البركة اللي انت حاسس انك محتاج لها لكن لو انت قلت انا مستعجب انا وراك الشغل وراك الشغل وفر وقت للصلاة وفر وقت هتروح الشغل تقابل العالم باي قوة ان شاء الله باي وين العالم يريد تقابل العالم بوجه يسوع يريد يشوف فيك وجه سيدك ونور سيدك حينها ستغير انت العالم إنت اللي هتغير العالم فلما يكون جواك في حزن وما أكثر الأحزان هذه الأيام كل اللي تعمله لما تركع قل له يا رب أنا مش عايز أقوم لحد ما تشيل الحزن دا من جوايا وصلي ابكي قدامه ابكي صلي تضرع قل له يا رب شيل دا ولما تحس السلام بعد كده يبقى اوه متحرك يبقى احنا في صلاتنا بنتعلمين اننا ناخد مش نبدي هنا قالولوا ايه قالولوا كلام طعب جدا قالولوا ما هذه المشقة تأصفوا عليه وقلتم ما هذه المشقة ده سؤال بقى بس سؤال ايه يعني في نوع من التهكم على ذات الله ايه المشقة اللي احنا فيها ديه ايه الطريقة افتعت لازم نصلي لازم نصوم قال رب الجنود وبعد كده ايه طيب خلاص هاي استقدمها هنجيز التقدم جئتم بالمغتصر والآرج والثقيم فأتيتم بالتقدمة فهل أقبلها من يدكم قال رب الجنود خلوني أوجه كلمة لأفحاب العمل الرب بارككم الناس اللي عندهم شغلة خاص الناس اللي عندهم البزنس الخاص بتاعهم خلوني اوجه لكم كلمة وما عليش احتملوا اخوكم الصغير وحيد احتملوني انا, ما أنا قدامي نيك نينز وما بعرش مين شغال ايه شكرا فانا لا اقصد شخص معين بذاتي ولكن احتملوني انا عيب عليك لما ربنا يديك وتبص للفتاة اللي في ايد الشغيل اللي معاك عيب عليك لما ربنا يفتح عليك في للمدالين اللي بتديها للموظف اللي بيشتغل عندك ما يصحش وبعد كده تظلمه وبدل ما تديه المرتب بتاعه مثلا او الحقوق بتاعته تظلمه وتروح الكنيسة وعايز تبارك ربنا وبتحط من الفلوس ده ده مغتصب يا عزيزي ده مغتصب بيقولك جئتم بالمغتصب وعايز تقدمه لي المغتصب ده مش لازم خروف كان زمان بيقدم تقدم تقدمه وزبيحة على الهيكل في المسبح اليهودي لا المغتصب ده ممكن انت شيء اغتصبته من اخوك ورايح تقدمه زبيحة قدام ربنا رايح تحطه في الصندوق بتاع العطر رايح تحطه في صندوق الكنيسة رايح تشتري بيه نجفة للكنيسة رايح تشتري بيه كنبة للكنيسة وده ايه ده مغتصب سامحوني سامحوني انا مبعرفش مين بيشتغل ايه ولكن اياك ان تأخذ مغتصب للرب مش هيقبله من ايدك يقول لك كان زبيحة حلوة جدا وأقبلها لو سبتها في إيد الراجل اللي معاك ده الموظف الشغال عندك كان عندها حشتمها رائحة بخور عطرة لأن دي بتعته وانت تدفهانه فعتها قبل من إيدك وهي في إيده وهي في إيده أنا حقبل زبيحة حلوة لكن تغتصب وتأتي إلي بالمغتصب لا أقبل هذا من يدك وقف على ذلك بدأ الآرج مستقيم فأتيتم بالتقدمة فهل هذا السؤال سؤال استنكاري استنكاري فهل أقبلها من يدكم يعني لهذه الدرجة أنتم قسا علي لحد الوقت مش فاهميني لحد دلوقتي بتخطفوا وتأتوا بالمغتصب فاكرين إن أنا ممكن أقبل ده من إيدك ازاي بيتعاملوني بالقسوة دي عارفين زي ايه زي قب أب يربي ابنه ويعلمه تعليم حلو جدا ويتعب فيه ويسهر الليالي ويدخله احسن مدارس ومهتم بيه ووديه الكنيسة وفجأة ييجي في يوم يقول له بص يا بابا انا عايزك النهاردة تفرح ايه ابني ده انا سرقت من البنك دخلت بالكمبيوتر وعرفت اسرق من البنك واحول للحساب بتاعي وفاكر ابوه هيفرح علشان سرق من البنك اه مثل بعيد بس احنا بنعمل كده احنا بنعمل كده ده جرح قلب ابوه لانه ازاي يا ابني ده انا عمري ما سرقت قدامك لا علمتك كده وانا ربيتك على كده ازاي انت فاكر ان انا هفرح بكده هطبق عمر ابن دي فيها قلب المسيح كم مرة نفتكر ان المسيحة يفرح بنا في الموقف ده, الموقف ده وفي الموقف ده وفي الموقف ده وجئتم بالمغطفة لا على قلب الرب سرور وفرح حينما نستخدم الرحمة مع الاخرين وقال الرب قانون في الكتاب المقدس قال من يرحم يرحم اللي بيرحم انا برحمه لانك رحمت اخوك فحتى تستمطر مراحمي وحتى أرحمك ارحم أخوك اللي عايش معاك وأخوك ده مش أريبك يعني ابن عمك وأخوك لا أخوك أخوك الإنسان المسيح لما تفعل مين أخوي فجاب أبعد واحد السامري قال ده أخوك هو ده يعني اللي لا, لا أريبه في الجنس ولا أريبه في الدين لا من دينه ولا من جنسه قال له ده أخوك يا روعتك يا رب سألن المسيح دا رائع جدا كان بيحط النقطة على الحروف صح رب البشرية كان لازم يأتي بأسما شيء ما قال لهش أخوك, أخوك يعني على الأقل اليهودي اللي زيك أو على الأقل اللي, اللي من دينك لا جبل واحد لا من دينه ثامري ولا من جنسه ومعتبر وتني قال له دا أخوك دا أخوك جاب له ده قال احنا عزل نعيشه ده الرحمة اللي منتظر رفضنا من لنا مش الرحمة ان احنا ناخد من الاخرين حتى نقدم الى الله لا مش هيقبل ده من النا ابدا وتأفقتم عليه قال رب الجنود وجئتم بالمغتصب والاعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة فهل اقبلها من يدكم قال الرب سؤال يعني لا مش هيقبلها ده متناسب مع اننا خدنا الاسبوع الفات فاكرين الاسبوع الفات لما تكلمنا عن اتكلمنا عن المسبح بتاعك فاكرين الناس اللي كانوا معنا بالمناسبة احب اقول لكم هذا كل الاحباء المسلمين اللي بيدخلوا وبيهاجموني على التكست انا بحث ان روح الله موجود خلوا بالكم اوعى تنزعجوا يعني تفتكروا ان انا هنزعج لا انا بتعذى جدا لولا انه انه حضور الله في وسطنا ما بيعملوش كذا ده الشيطان زعلان بس اذا حالة ردية وتيئة وطل اليها الشعب لانهم اعتبروا عبادة الرب مشقة خلوني اقولكوا كلام من النهاردة أرجوك خطط خطط لصلاتك لتسبيحك وانت عايز تعد تسدح ربنا خطط للموضوع ده ما تخليش موضوع عشوائي في حياتك لا خليه موضوع منظم الاسر الناس الاسر الموجودين ارجوكم على الاقل خصصوا يوم في الاسبوع اجفوا مع اولادكم كلكم مع بعض رنموا وسبحوا وبعدين كل واحد في الأولاد يصلي لازم تعملوا كده يوم واحد في الأسبوع مش أكتر حتى لو هم مش عايزين أقف أنت في الصالة لوحدك وصلي وسمعهم صوتك وهم يوم واحد في الأسبوع وخليني يشتركوا معك حتى لو بيستمع في الأول لكن أرجوكم العوائل اللي بتسمعني دلوقتي ياريد تخصصوا يوم في الأسبوع تلم كل أولادك حواليك كل أولادك حواليك وتجف وت... كده ترنموا مع بعض وكل واحد يصلي كل واحد يصلي اعملوا كده باركوا بيوتكم باركوا أولادكم عشان نعلم أولادنا التسبيح وحلاوته والصلاة وحلاوته ويكبروا في البيت وهم بيحبوا الصلاة عشان ما يوصلوش للحالة بتاعة الشعب في القديم يفتكروا انه ده مجرد مجرد يعني فرض علينا لازم نصلي لا مش لازم نصلي اعوش تصلي صلي مش هجذرك الصلاة دي قصة حب بينك وبين الهك لكن بناعرف انه عند الاحباء المسلمين انه اللي ما بيصليش كافر يقتل اقتلوه عاوز يكسب للموت اكبر عدد ممكن اي سبب يعمل منه موت اي سبب حتى يضمن لما يموته يضمن انه ده خلاص تبعه مات وهو كده فعارف انه ده بتاعه خلاص لا الصلاة مش كدا. لا يمكن أن يكون إله ذلك الذي ينتظر أن أأتي إليه وأنا مجبر مرغم هذا ليس إله ولكن الإله الذي يفهم الحب وحوار الحب هذا هو الإله الحقيقي الذي ينتظر أن يأتي إليه الإنسان بقلبه بفكره بعقله بإراته بحريته بحريت يأتي إليه لأننا نحن أمام حقيقة لا هوتية أيها الأحبة أمام حقيقة لا هوتية أيها عارفين إيه هي الحقيقة لا هوتية لأنه مهما تعبدنا ومهما صلينا وإن قضينا ليلنا ونهارنا ونحن نصلي فلا نوفي ما يستحق هذا الاله العظيم مش هينفع افضل الرب الاله ده ده لا محدود ده انت هتعمل اي احسن توفيه علشان كده ما مش نستني منك شيء احسن توفيه او تعطيه ده انت اللي بتاخذ انت اللي تاخذ هذه الحقيقة اللاهودية يجب يجب ان تكون واضحة امامنا لو واضح أمامك طبيعة الله هتعرف عن إيه الصلاة لو واضح أمامك طبيعة الله أنه غير المحدود الذي إذا جلدت طول عمرك تصلي أنت لا يمكن أنك أنت ترضيه لأنك محدود من هنا نفهم أنه لا يحتاج إلى صلاةنا ولكننا نحن نحن الذين نحتاج أن نصلي نحن الذين نريد ونحتاج أن يكون هذا الرباط الروحي بيننا وبينه عشان يكون أحياء روحيا جئتم بالمغتصب لا نريد أن نأتي بالمغتصب الآن نأتي إلى الآية الختامية يقول وملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه زفر وينظروا ويزبحوا للسيد عائدا شوفوا الكلمة اللي بعد كده ايه بقى شوفوا الكلمة لاني انا ملك عظيم قال رب الجنود واسمي بيختم بيقول ايه مهيب بين الامم اسمي مهيب بين الامم يعني يبع ذلك الإنسان نفسه هذا الإنسان الماكر الذي يعرف الشريعة جيدا ويعرف كيف يجب أن تكون الزبيحة ويجب أن يقدم الزبيحة بلا عيد وفي قطيعه يوجد تتوفر هذه الشروط ثم يأتي الى السيد بزبيحة عائبة فيها عيد عارفين ليه بيأتي باللي فيها عيد لانه اللي فيها عيد دي رخيصة لما هيروح يبيعها مش هتجيب له ثمن اللي فيها عيد دي يعني لما يكون عنده خروف مرضود او مكسور رجله او مقطوع ودنه او اي شيء سعره هينزل سيروح يودي للسيد الرب يودي لمن يقدمه زبيحة سبيقول هذا الماكر هذا الماكر لأنه يكسر الشريعة ومن يكسر الشريعة تصيبه لعنة هذا الكتر عقوبة هذا الكتر منعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب هذا النموس ودي وصية فلأنه ينكر ويستخدم الحيلة والمكر ويكسر الشريعة فتصيبه اللعنة الموجودة في الشريعة ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه الذكر وينزر ويزبح بالسيد عائبا زمان بس دلوقتي ابتدت تخف هي مش عيب بس عيب اللي أنا حقوله خليكم معايا زمان لما يكون في العيلة في واحد كثيف لان المجتمع قاسي ما بيقبلوش فدا يكون ايه يودوا الربنا ويكون معلم في الكنيسه يحفظ الالحان ويعلم الالحان وده مش عيب ده شيء رائع خدموا الكنيسه وحفظوا الالحان والتسبيحه وتسبيحه الرب وسلموا التسبيحه من جيل الى جيل لكن لما يكون في واحد مفتح في العيله زمان ويقول عاوز اكون معلم يقولوله لا انت مش اهم عشان تكون معلم لكن الموضوع ده من عشرين سنة كتر واصبحنا نشوف شباب زي الورد في ماهة ديدموس بيتعلموا التسبحة وبيسلموا التسبحة لكل الاطفال في كل الاجيال ده شيء رائع جدا علشان كده النهاردة لو طلع واحد من ولادك تحب ربنا وعايز تكرس لربنا ارجوك ما تنعوش ما تقولوش لا لانه ما فيش حاجة غالية على ربنا لا يوجد شيء غالي على ربنا خالص فبيقول هنا ملعون الماتر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينزر ويزبح للسيد عائبا طب لما عندك انت قطيعك ربنا مباركك وعندك القطيع وفي عندك الشروط متوسرة ليه ما تاخدش من القطيع بتاعك وتقدم للرب ليه تاخد حاجة وحشة عارفين الكلمة دي الواحد ديقف دي قدامها خاشا فدقوني لما الرب يقول لأني أنا ملك عظيم قال رب الجنود ديقف قدام الكلام ده خاشا خاشعه قدامه كده بتقوله أنت حقا يا رب ملك الملوك ورب الأرباب أنت ملك عظيم أنت رب الجنود ولأنك عظيم يجب أن نقدم أعظم ما عندنا لشخصك أعظم ما عندنا لما تأدن أدن حاجة حلوة لأنه ده ملك لما تكون تقدم لملك إذن يجب أن تتنافذ حسب مفهومة انت عمرها مش هتتناسب مع الملك لكن نقدم احلى ما عندنا لهذا الملك العظيم واسمي مهيب بين الامم افضل ما عندك للرب لا تعفو عن الجيد لا تفرز الجيد لك والرزيء للرب العائد لان هذا يعني ان التقدم ليس بالقلب لانه لما نفرض ونقدم العائل معناه التقدم من الاول ايه مش للرب مش من القلب عفوا لا دي كده من برا العبادة الروحية هي خفى بشعر سماوي و المسيح ينتمي الى عائله سماويه مش احنا مش احنا الجسد الاخروي مش احنا جسد المسيح وراسنا مين المسيح احنا عائله سماويه على الارض اه بس راسنا سماوي فان كان راسنا سماوي ونحن ننتمي كاعضاء في هذا الراس فاحنا اذا عائله سماويه نعيش على الارض ولكننا عائله سماويه انتو عارفين قضية التجسد البركات اللي احنا خدناها لا حطر لها كل ما تفكر في موضوع تعرف ان دي بركة من بركات التجسد افضل التجسد حينما اخذ جسدنا حينما اخذ طبيعتنا نقلنا من هذا العالم المادي نقلنا من عائلة ارضية الى عائلة سماوية لانه اخذ جسدنا وطلع دي في السمافوق وجلس في يمين العظمة في الاعالي طائرًا أعظم من الملائكة بالتجسد صرنا أولاد الله بالتجسد صرنا عائلة الله وأصبحنا بالتجسد كل يوم نرفع قلوبنا للرب من خلال التجسد من خلال الدم دم المسيح الذي أريق على عوض الصليب رحنا نتلذّذ بالمسيح نعرف المسيح نصليه للمسيح وبالمسيح نبارك الآخرين أيضا إذن حقتم الجزئية دي عشان أنا طولت عليكم وبعتذر للإطالة سامحوني لما بيقول ما تبخلش على ربنا بحاجة تكون عندك حلوة وتقدم له شيء سيء لا قدم أحلى ما عندك ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه الزكر وينظر ويذبح للسيد عائبا لأني أنا ملك عظيم ولأنك أنت ملك عظيم يا سيدي فنحن نقدم حياتنا كلها لك ونصلي يا سيد في هذا الوقت مع قلوب كثيرة تريد أن تعيش لك ونقول لك يا سيد الآن نحن نقدم كل حياتنا لمجدك سد علينا يا سيد امتلك كل شيء نحن نقدم كل شيء لك يا رب لتمتلك بالتمام وبالكمال أنت الملك الحقيقي والوحيد على كل حياتنا منك وإليك نعطي الكل يا سيد فنحن لا نستطيع أن نعطيك إلا من يدك فمن يدك التي خلقتنا وجبلتنا نعطيك هذه الحياة امتلكها وسل عليها يا سيد وكن أنت ربانها وربها وسيدها لأننا آمن بك يا إلهنا مخلصا وفاديا شخصيا لحياتنا لكي نعيش فيما بعد لا لأنفسنا ولكن لك يا من متى لأجلنا وقمت لبرنا وبررتنا في قيامتك وعطيتنا حياة جديدة وأبدية تنتظرنا نبدأها هنا على أرضنا التي باركتها بقدومك إليها مصلينا يا سيد كل من استمع اليوم من كل دين ولغة وأمة وشعب ولسان لهذه الكلمة أن تكون عاملة بروحك القدوس نشكرك من أعماق القد لأنك قدستنا بوجودك في وسطنا الآن قدستنا يا سيد وقدست أفواهنا باسمك الذي نطقناه على شفاهنا اسم يسوع أعظم أحلى الأسماء صلِّ من أجل كل الأحباء الموجودين بركة خاصة للجميع يا سيد في اسمك العظيم القدوس ولك كل مجد وإكرام وبركة وسجود إلى الأبد آمين ثم آمين ثم آمين أشكركم أحبال مباركين من أجل تواجدكم ومن أجل محبتكم وتشجيعكم وصلافكم من أجلنا أشكر الأحبال اللي بتعبوا في التسجيل والأحبال أدمنس اللي بدوني فرصة أتكلم وما في وجودهم بباركة كبيرة أشكركم وأشكر دائما أتذكر أستاذنا المبارك أول من فكر في موضوع المحاضرات على الطالب رب يبارك حياته ومرفوع دائما في صلواتنا في كل حين أشكركم من أجل صلاةكم من أجل الخدمة في كل وقت أرجوكم لا تنسوا الخدمة خدمات المسيح وإنت بتركع صلي من أجل الخدام في كل مكان في كل عصر في كل بكل طريقة يخدمون بها السيد ربي بارك حياتكم اولا وأخيرا الشكر لسيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي قبلنا حتى هذه اللحظة لمجده كل اكرام وسجود إلى الأبد أمين ولكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكرونا في صلواتكم لإلهنا كل المجد أمين طب الوقت رحيلة ربي باركة الماء معكم